وانا عايت وفتحوا الببان ودخلوا الناس اللي في الشارع والمواصلات وقفت والعالم وانا عايت واحدة ستة تقول مانو يا اخويا دا عيل تايه دا يا اخويا ولا ايه وانا عايت وجي المحافز ومدير الامن والعالم وال... وانا عايت